عبقرية الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة السلام عليكم واشهد أن لا إله الله ده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد لنصدق الحديث كتاب الله تعالى وحير الهدي فدي محمد صلى الله عليه وسلم واشهد مرضه ودفاته وكل قدهت بلأه وكل قدهت بلأه وكل وضعه ما عند الخائن الأكبر أسباب النجاح في هذه الحياة ويعيش الإنسان يعيشها طيبة وحياها منأمة سعيدة ويسعد في هذه الحياة من أعظم الأمور فالأعظمها هو الإمام لله تبارك صلى الله عليه وسلم إمامك بالله عز وجل هو الذي يجعلك تسعد في هذه الحياة وتشعر بطيب هذه الحياة وبلذة هذه الحياة بل منها توفرت الإمكانيات والأسباب وأسباب السعادة الدنيوية لا تشعر بلدة هذه الحالة ولا تشعر بهذه السعادة وإنما سعادة وهمية كما يقال وموهومة واهرية ولكن لا يوجد سعادة ولذا من جمع الأموال يجمع الأموال ربما جمع حول الناس لا يشعر بالسعادة يشعر بالضيق طيب قلبي وهموم وهموم قلق أرق حتى هذا المؤلف هذا الكرمي وهذا عنده معهد هناك في أمريكا ويحضر معهده الرؤساء وأساء الشركات والمدراء والوزراء والكبار وعيك القوم يحضرون هذا المعهد وعنده في هذه المعهد عدة دورات من هذه الدورات طريق النجاح أو ما يسميه دعا القلق وبدأ الحياة وعنده دورة أخرى كيف تكسب الأصدقاء وعند دورة أخرى في كيف تكون خطيبا ناجحا وإلا في هذا ثلاث كتب كل كتاب يتكلم عن دورة الدورات وانتشرت هذه الكتب في جنين أقطار العالم في كل لغات تقريبا ونجح نجاحا باهرا وكان هو فقير من افقر الناس ولكن استطاع من خلال هذا المعهد يكسب أموال كثيرا ومن أشهر هذه الدرات كما سمعتم داعي القلق وبدأي الحياة حيث كيف تسعد في حياتك وكيف تنجح في حياتك وما هو طريق النجاح في الحياة الآن أغلب الدورات الآن موجودة في النجاح في الحياة وكيف تنجح في الحياة كلها مأخوذة من كتبهم دوراتك هذا الرجل كيفما ما هذا الرجل من تحيهم هو كان يعلم الناس كيف يسعد إنسان في حياته وكيف يجع في حياته وكيف تطيب معيشته وليسفع يتخلص من الأرق ومن الإرهاب ومن القلق ومن الذكر في هذه الحياة ومن الهموم ومع ذلك مات من تحير ما استطاع يتحمل هذا فإيمان بالله عز وجل غير متوفر مع أنه في كتبة يذكر مسألة لجوء إلى الله له نصراني ويشير إلى تعاليم عيسى عليه السلام. ولكن مهما كان نجوه إلى إله واحد بل نجوه إلى عدة آلهة أو إلى التفليف وإذا كمات من تحرم كذلك عاد إلي أبي ماضي وهو مشهور إلى أبي ماضي شعراء المهجر وهو لبناني على شهرته يشعر بالضياء يشعر أنها ضعفة علي الدنيا ولكن أشعر شعر له المبي قال فيه قال جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فنشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أن أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري ما. ما, ما عنده إمام الله عز وجل أجديد أم قديم أم في هذا الوجود هل أنا حر طليق أم أسير في قيود هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود أتمنى لو أنا أدري ولكن لست أدري أتراني قبل ما أصبحت إنسانا سويا كنت محول أو محالا أم تراني كنت شيئا ألي هذا النغز حل أمس يبقى أبدية لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري ومات على الوضع حائر حيران له أصحاب العنية للهدأتين لكنه حيران يعيش في هذه الدنيا في هذه الحياة على ما وصل من القمة ومع ذلك هذا وضع وهكذا عاش هذا الرجل من أشهر كذلك هؤلاء الذين ينسوا الإسلام الذين كانوا اسموا كاتستيبن أغني هذا كان يعني الاشتهر وعمره 12 سنة عمره 12 وبلغ القمة في الغناء وبلغ القمة في القناة توفرته كل أمور فروة شهرة نساء جمهور كل أمورها توفرت له ولكن قلب خاوي قلب خاوي ماذا إمام الله عز وجل يقول يوميا أشرب لي بطل كامل خمر يوميا يقول على الشهرة يوميا أشرب بطو كامل خم لماذا؟ يقول لني أشعر بقى الوسط القمة وأخشى أني أسقط وليس لي متعلق ما في أحد يتعلق فيه أشعر كأني عايش وحدي في العالم علي أن أسعر لأبقى هكذا لا يوجد منقل حتى أتمسك بهذا المنقل فأستمر على ما أنا عليه وذلك يوميا أريد أن أنسه قلق أصاب بالقلق وبالكدر بالهل يعني ما يؤحاتي الوضع. فأشرب لي بطل خمر يوميا حتى ما أفكر هذا التفكير يقول فشعرت بالحياة بأن هذه الحياة يعني خيرة شعرت هذه الحياة وأشرب بأني أوحد يعني وحيد فرد ما في حولي أناس يعينوهني على الجمهور موجود وعلى الإعجاب كل العالم معجب به ملايين بشر معجبون به ومعلاف يقول أشرب بأني وحيد وأني فرد لو كنت أنظر إلى الأسفل أخشى من السقوط يقول في يوم الأيام أهداني أخي مصحفا أخوي أعطي المصحف خالي جائف عندي المصحف يقول ثم زرت في القدس فعندما في القدس أخي أبحث بعد ذلك عن ترجمة هذا المصحف فوجدت ترجمة هذا المصحف فقالت أقرأ يقول بعد ذات بعد بدأت أشعر بالراحة أهد أقرأ من ترجمة المصحف يقول خذت تساؤلات كانت موجودة عندي عندي شكوك عندي أسئلة متعارضة ما أستطيع أن أصل إلى حلم أو إلى النتيجة ولكني وجدت القرآن يجيب على كل هذه التساؤلات فشعرت بأن هناك إله لهذا الكون تلجأ إليه النفوس وتصمد إليه القلوب قال فأسلمت وتوجهت إلى الله عز وجل وأصبح مسلم هذه كذلك هذه هنا تروت تقول كنت في الإبتدائية كرمتني مديرة مدرسة وغيرت نصوانية مديرة مدرسة فكرمتني لتفوقي بالرقص والغناء وقبلتني أمام البنات تقول ناظرة تقدلني مديرة مزيدة تقدلني أمام البنات واني بالإبتدائي كل هذا تمهيد حتى أصل الغناء وهيئتني تقول للفن فأصبح بعد ذلك فنانة أزياء فاخرة شهرة مجهارات سجارات فارئة جمهور، مقابلات صحافة في كل وسائل الإعلام واجهت محلات صورتي إعلانات في كل مكان تقول لك أني أشعر بضيق وأشعر بأن الحياة سوداء أمامي إذا رجعت البيت شعر بأن الحياة سوداء أمامي الدنيا مسودة تقول كانت حالتي كانت تقول لي توصحي تقول ما لي السهرات صاخبة تفهات رياع خمر جنس جلس أشعر بضيق في الصجد. الآن تقول هنا تقول كنت أشعر دويق في الصدر تدوجت زرت بعد ذلك الكعدة تقول عندما زرت الكعدة تقول شعرت بالأمان والراحة نحو الله على الزوج ونحو الإله تقول فطلق الفن كريت الفن وطلق الفن بدأت بعد ذلك توجهت فشعرت بسعادة ثامة بعدما تقول في حيرة ثامة وكن في قلق وفي أرق وفي في هم قد غلبي هذا مثل المغربي سيد أو سعيد زياني وسيد زياني شهرة شهرة وصلت وصل قمة قصور حياتها في القصور مع كبار الشخصيات حياته جمهور نفس الشيء مقابلة التلفزيونية قال له اسمك سعيد قال له اسمك سعيد فهل أنت سعيد قال له أنا سعيد أسأل أنا ماني سعيد لكن أسأل أبحث أنا الآن أبحث عن السعادة أين هي ما أستطيع الوصول إليها فقال أبحث عن حرف الأخير حرف الدال فأنا أسعى للوصول لكن ما وصلت عن جمهور وقلمة وهو... لكن ما وصلت أبحث عن السعابة يقول بعد فزرت أخي في بلجيكا هيئة أخي متغيرة تماما يعني لحية عجيب ورأيت السعابة في وجهه حيالة عائلية جميلة حياته العائبية جميلة جدا علاقاته مع إخوانه في الله علاقة غريبة ما وجدتها أبدا ما وجدتها مع أهل فنج ورمع الجمهورة مع أي أحد العلاقة الأخوية اللي وجدتها عند أخي مع في الله يقول وأنا بينهم شعرت نشعور غريب شعور نه طبيعي وأنا بين أخي وإخوانه في الله ما كنت عند أمي سنتين ثم تركت التنثير بعد ذلك تركت تنثير حين شوره أموال تركت الجمهور ثلاثة ولدأ لحظة عن السعادة وعن الراحة ولذلك ضياء إذا الإنسان ما أمد لله عز وجل يشعب الضياء فقال الله من عمل صالحا من ذكنا وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزيينهم أجرهم بأحسن ما كان يعمل وإذا قال نبي صلى الله عليه وسلم حين قال عجلا لأمر المؤمن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا المؤمن هذا ما يحصل المؤمن لا ما يحصل لغير المؤمن الحياة طيبة يشعر فيه وإلا شعر سامتين ما يفعل أعدائي به نسجني خلوة شهادة. وتغريبي سياحي وجنتي في صدري شعور بالسعادة غريب. شعور غريب عند هؤلاء لأمة وعند الله عز وجل وليله خبيب عندما أخذ لقتله الآن قتل يعني خلاص انتهت حياة الحياة الغرب يعيش من أجل حياة يريد أن يعيش من أجل حياة من أجل أي حياة يدفع الأموال يدفع لذلك تأمين على كل شيء تأمين على السيارات تأمين على البيت تأمين صحي تأمين على الحياة تأمين من الحريق تأمين أموال كأف تأمين وكل بين فترة وهي تروح فحص كامل للجسد هذي هناك روب لأ يعني لا تجنب هذا ما تصب يعني من أجفال أن يعيش لأنه فقط ما عنده إلا الحياة غير الحياة ما فيه إلا أنتين ته ما فيه شيء غير هذا ما فيه نفحة أصوية سعادة لجول الله ما فيه هذا عندنا أخي لقتله فقال لست أبالي حين أقتل مسلمة على أي جنب كان في الله مصرع وذاك في ذات الإله وإن يشأ يمارك على أوصال شم الممزعي في نظر زوجته البنت اضمن عفان ارى صاحب ايذار عن قال ما يقدم من اجل ان لا يروح أريد رايت النبي صلى الله عليه وسلم الافضل عندنا الليله ما الحياه ما اريدها حياتك ما اريدها اريد الافضل عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمر تيجي وفي سبيل الله ما نقيت ابو حرام عندنا ارسال النبي صلى الله عليه وسلم كامل القراء وغدر به ضرب من الخلف الحربة فعندما ضرب من الخلف اول ما ضرب خرجت الحربة من الصوج قال والضرب فهرت الدم الآن خلاص متهت الحيات قال يوف向 رب الكعبة ما قال انتهت حياتي الحياتي راحت الخلاص يبلدك وش Piet كان extern الفوز قال لقول فوز بالخلاف امن ان بلغ عنها ماذيك انا قد رذينا عن ورذيت عنا هذه اللذة هذه اللذة الآن اللهم بلغ نبيك أننا قد رضينا عنك ورضيت عنا جدنا في الحياة ولا تحسب لنا الذين قتلوا فيه سبيل الله الأموال فبل الأحياء عند ربي نرزقون تريحين بما أعطاهم الله ويستمشرون بالذين اللهم يحقوا بهم من خلقهم اللهم يحزنون لو نفضع أن نبلغهم ما نشعر نحن فيه للسعادة عندما قتلنا في الله عز وجل واستجدنا فيه سبيل الله وعندنا وسيلة نبلغهم أو صليهم هذا الخبر ربنا بلغ عنا بلغهم عمنا فسعادة سعادة من هذا اللجوء إلى الله عز وجل إمام الله تبارك وتعالى سعادة تامة طبعا دمه قتل وهو يحتضر على يدي من على مسلم مصلم قلها على يدي المجوسة قال الحمد لله الذي لن يجعل قتلي على يدي مسلم فشاربا راح راح ما قال حياتي انتهي كل شيء كل ما جمعته انتهي مضاع كل ما جمعته قال لا لا ما بنيته الحمد لله أنسي ألقاه لحظة الوفاة الآن سألقاه قال الحمد لله ما جاء القتلي على يد المسلف لأن الله يطالبنا يوم القيامة وإذا الإمام الشاعر كان يقول هذا الشعر يقول دعي الأيام تفعل ما تشاء وطغ نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزأ لحادثة الليالي أنت موم بالله الزوجة فما لي حوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والسخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا ما يدوم ولا سرور يدوم ولا حزن يدون ولا سرور ولا قؤس عليك ولا رخاء شيء فيش يدون إذا ما كنت لا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت لساحته المناية فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء باق الفضاء وإن كثرت عيوبك في البراية وسرك أن يكون لها عطاء تستر بالسخاء كل عيب يغطيه كما قيل السخاء ولا تري الأعالي قد تذل فإن شماثة الأعذى بلاء ولا ترج سماحة بخيل فما في النار لبمآن ماء ورزقك ليس ينقصه التأمين ولا يزيد في الرزق العدام ولكن دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إلى حكم القضاء دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بطاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك سماحة والوفاء وإن كثرات عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخائف كل عيب يغطيه كما غيا السقاء ولا ترل الاعدي قرب قد لن فان شماتت بَلَاءُ وَلا تَرْجُ السَّمَاءَ حَتَّى مِنْ ضَخِيلٍ فَمَا فِي النَّارِ لِلظَّمْآنِ مَاءٌ وَرِزْقُكَ لَيْسَ يَنْقُصُهُ التَّأَنِّي وَلَيْسَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ الْعَنَاءُ وَلا حُزْنٌ يَدُومُ وَلا سُرُورُ ولا بخس عليك ولا رفاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المناية فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القبر ضاق الفضاء دعي الأيام, دعي الأيام تغدر كل فما يغني عن الموت الدَّوَاءُ فَمَا يُغْنِي عَنِ الْمَوْتِ الدَّوَاءُ ارجع إلى الله عز وجل ودع الأيام تفعل ما تشاء ونذي الإمام بالله تبارك وتعالى هذا الأعظم وأكبر أسباب السعادة إذا أردت السعادة الحقيقية فالجع إلى الله عز وجل وآمن بالله تبارك وتعالى استشعر عظمة الله تبارك وتعالى حينئذ تشعر بالسعادة وإذا هنا إذا أمت بالله تبارك وتعالى فنحن أصابتك المصائب هنا تستشعر بعظمة الله عز وجل أنت لجأت إلى منه إلى من بيده تدبير الكون تدبير سماوة الأرض ليس تدبير حالتك أنت ليس تدبير حالتك كل جعل هذه القوانين وخلق هذه القوانين وسير العالم وسير الكون وما جعل الأمور تتعارض مع بعضيها وان من الامور كلها مقدره بحكم بالغ من الله عز وجل حتى ما تسقط من ورقه مكان الا لحكمه اوراق الشجر في الخريف تسقط لكثرها هي تسقط تسقط في هالوقت في هذا المكان لحكمه والورق الباقي في مكان ثاني لحكمه المطر عندما ينزل من اي الخطرات من اي تنزل الله عز وجل كل قطره لا تنزل في مكان يحكمه ويرى لا تنزل هذه الخطوه ما تتجاوز المكان اللي قدره الله عز وجل لها هذه الخطوه تنزل في هذا المكان اللي تيجي هذه هذا المتهور تيجي ما تتجاوز المكان ومقدر له لحكمه الله ويرى لحكمه قدرها لحكمه فكل شيء لحكمه بدنا تشعر انك لجئتي الى عظيم هو المدبر الكون هو ما خلق هذه الامور الا لحكمه والا لمصلحه والا لخير والخير بيديك والشر ليس اليك تشعر بأنك لجئتي الى عظيم وتصبح هذه الأمور الدنيوية أمور تسقط من كما يقال وأمور هينة ولا تساوي شيء مقابل اللجوء إلى الله تبارك وتعالى فأنت لجأت إلى المدبل لجأت إلى أنبيله كل شيء لجأت إلى أنبيله الخير فإذا لم الكذر فلا تشعر بالضيط ولا تشعر بأن هذه المصائب هي مصائب عليك وإنما تشعر خيرات نزلت من الله عز وجل عليك لكن في صوت مصيدة فعليك الآن أن تقترف الخيرات تقترف خات بكثرة تأخذ كأنها كنوز تأخذها وتحملها لكن عليك أن تبحث عن هذه الخيرات في هذه المصائب فأنت لجأت إلى عظيم لذلك عليك أن تتلمس صفة الملك في هذه المصائب التي تراها فما تصدم إليه بالمصيد وما الخير فتشعد لهذا الخير وأما المصيدة فابحث عن صفة ملك الله عز وجل وعن عظمة الله تبارك وتعالى في هذه المصيدة ستجد عظمة الله عز وجل في المصائب وتشعر بعظمة الله تبارك وتعالى وتشعر بأنك نجأت إلى عظيم فالله عز وجل أول الأمر الأول الذي تلمسه من المصائب إذا ما أصبت مصيبة الخير لا ترتاحي لكن مصيبة عندما تصاب بها أول شيئ لك أن تتلمسه هو صفة العظم الله عز وجل أنه لا يسأل عن ما يفعل ربي لم أصبتني بهذا وما تسأل هذا السؤال عليك أن تشعر بعظمة الله عز وجل ما يجوز لك أن تسأل هذا لعظمة الله تبارك وتعالى فتشعر بعظمة الله تبارك وتعالى وأنه لا يسأل مثل هذا السؤال لم تفعل قد أعرف أنا الحكمة وقد لا أعرف. لا يسأل ما يفعل وهم يسألون سبحانه وإذا عندما قالت ملائكة تجعل فيها عندما الله عز وجل أخبر ملائكة لما سيخلق آدم سيجل في الأرض قال تجعل فيها من يسد فيها ويسف في كل دماء ونحن نسبع بحمدك ونقدس قال إني أعلم ما لا تحلم لا يسأل ما يفعل إن الله يمرك أن تذبح بقرة قال تتخذنا هزوة لا يسأل الله أمرنا به هالسة معنا وأطعنا استجابة سريعة. وإذا عندما الصالب فنزل الله عز وجل الله ما في السماوات ما في الأرض وإن تمدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغثم من يشاء ويعني من يشاء والله على كل شيء قديم لما من نزلت هذه الآية أتى الصحابة وجثوا على بكم قال يا رسول الله كل آية نطبقها إلا هذه الآية لا نستطيع نطبقها إن أو تخفوه حتى المخفى وأجل حاسبنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد رباه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم رباه الله عز وجل في غزة الوحد عندما قال كيف يفلح القوم شج وجه نبيهم قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فأنهم ظالمون قال سنعنا وعطعنا خر ساجل لله عز وجل وعضنا له عابدا لله سمعنا وعطعنا فعندما يسل الصحابة قالوا لا نستطيعها وجثوا على الركب يسألون للرسول ماذا نفعل قالوا أن تقول كما من أسرائيل أو أصحاب الكتابين سمعنا وأعصينا قولوا سمعنا وأطعنا Dobye sallallahu al-rahi wa sallam Allah razzi wa rebeali سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا ربنا أغفر لنا الأمور لي ما نستطيعها نستطيعها نفعلها ما نستطيعها ربنا أغفر لنا جذب الركب تذلل بين ليرل Allah عز وجل قولوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا يغفر لنا ما لا نستطيع وإذانك المصير قالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا. وإليك المستجاب السريع وإليك المستجاب مذلك الآيات آمن الرسول بما أنز إليه من والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا مفدق بين أحدهم من رؤوسه وقالوا سمعنا وأطع نفس الكلمات لاتقالها الصحابة الله عز وجل تكلم به قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإيك المصير لا يكلف الله نفسنا وسأه الله, الله عز ما يكلفكم هذا لا تستطيعونها لا يكلفكم الله عز وجل. رحمة إلهية لها ما كسو عينتزيلة ربنا لا تواخت من أنسينا قال الله نعم ربنا ما تحمعينا أسرا كمحمة ربنا نقرنا قال الله نعم هذه النتيجة عندما قل وطعنا الله عز وجل الرحمات كثيرة متوالية بعدها بعد ما قل سمعنا وطعنا راتوا أخطنا نسينا وخطأنا قال الله نعم النساء لا تؤاخذ منه قول خطأ لا منه غير متعمل ربنا ولا تحمل عينا إسرا كما عمتنا والذين قبلنا قال الله نعم وربنا ولا تحملنا ما يضغطنا به قال الله نعم وعفو عنا واغسل لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الله عز وجل استجاب لهم من استجابهم الله عز وجل استجاب لهم شاهدنا هذا لا يسأل عن ما يفعل سمعنا وأطعنا الأمر الثاني تتلمس صفة الملكة رات عز وجل في المصائل ان الله عز وجل هو المتكبر أن الله تبارك وتعالى سبحانه هو المتكبر فهو الملك سبحانه فلا تشعر انت بالعجب أنا ما ينبغي ان اصابني مثل هذه المصيبه انا فعلته فعلت كيف اصابني هذه المصيبه الذي له الكبر الله عز وجل هو المتكبر ان ملك عز بهذه العزوجل هذه المصائب صحاب عندما قال فوزحين لن نغلب اليوم من قله لن نغلب اليوم من قله أصيب ما أصيب به ويوم حولين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض لما رحبت ثم وليتم مدبرين فعندما عرف الآن غلق من قلة الآن خاص أسقط ما في أيديهم كل العجب ذهب الآن وسقط العجل شعرون من الضعف والذن بين إيدي الله عز وجل هنا الله عز وجل نصره النبي لا كلب أعلم عبد الطالب دع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نصره بالله عز وجل سقط كل هالعجف هذا ذهب عند الآب الصحابة ومع هذا تربية إلهية للصحابة رضي الله صلى الله عندما قال قارون إنما أتيت على علم عندي علم العلم يا أنا وصلت إلى هذا وحصت على هذه الأموال أولا نعلم أن الله قد أهلك من قبله العظم لله يعني الكبر لله عز وجل والعظم لله وجبروت لله نهلك خلل إنما أتيت على علم عندي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 دون الله وما كان من المنتصرين خرج على قبيل في زينته في من كل عظم قارون كلني يا ليت لما يا ليت لما خرج الكلام في تأوه من الناس عموم الناس قال يا ليت لما من السماعات يا قارون ما هذا العظم إنه له حظ عظيم فخسفنا به وبداره الأرض كما كان لهم فئتان ينصرهم عندهما كما كانوا منتصر. قال عظمى بين اهل قالوا له هذا الملك لما قال فلعن انا ربكم الاعلم ما رب الله عز وجل قال تران انا ربكم الاعلم كلمه الاولى ربكم كلمه الثانيه الاعلم قال الله عز وجل فاخذه الله نكال الاخره اخر كلمه قوله الاعلم اصبح في اسفل سافلين فاخله الله نكال الاخره والاوله ان في ذلك العبره الدرس قال قوم عاد من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكان باياتنا يجحدون فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد الذي خلقهم هو اشد منهم وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات قوة مهي قوة تبريكة الآن كان فيهم قواعد عسكرية في كل مكان الله عز وجل التي لم يخلق مثلها في البلاد ما خلق مثل قوعد بقوة أهلكهم الله عز وجل صيح وحبه نفخة ملك انتهت ريح صرصر أرسل مع بيحا في في أيام النحسات ليذيقهم عذاب الخزيفة الدنيا والعذاب الآخرة في أخزم ما يشد من نقول العظم الله والكبر الله تبارك فتتنمس صفة الكبر والكبرياء والعظمة والملك والجغروت لله عز وجل في هذه المصيبة التي أصدت به ثم انظر إلى نفسك ربما فعلت ما لم يؤذن لك في ملك الله كيف تصرف أنت عبد في ملك الله كيف يتصرف العبد في ملك سيده بلا أدنه كيف يتصرف بلا أدنه فأنت ضاري تصرفت بلا أدن الله عز وجل في ملكه وللالك أتلك هذه المصيدة وذنون الذهب مؤاضبا فضلنا أننا نقدر عليه الله عز وجل عندنا الميون ازدعى قومه ما اتجاب له قومه فتوقع عقوبة ودع عليه بالعقوبة فعندما أتت العقوبة آمن وعلن الإمام فالله عز وجل رفع منه العقوبة قضيبيلس على قومه كيف يعني ما يعاقبون لما راوا العقوبه عملوا فثار ذهب الله عز وجل والنون ذهب مغاضبا فظن اننا نقدر عليه كيف يذهب بدون اذن الله عز وجل كيف ياخذون قومه فظن اننا نقدر عليه ظن ان المضيق عليه هم استجابوا لله تحقق المراد الان وتحقق الايمان الان من لحظه الغرغره تحقق الايمان الان قبل أن يأتي العذاب فلما بي من أجل هذا سنربي أونس فألقي في بطن حوت الآن أونس تصرف بلا أدن الله عز وجل عندما خرج عندما خرج من قرية بلا أدن الله تبارك وتعالى عندما أصلح في بطن الحوت كان ممكن ينتهي أونس الآن حلاص انتهي أونس من الحياة هذه هذا المتوقع لأخذ يسبح قال لا إله إلا أنت سبحانه إني كنتم الظالمين الآن علمت يا نبي الله بأن بتسبيحك ستكون نجاة ونجيناك بتسبيحك لولا أنه كان من المسبحين لليبت في بطنه إلى يومه فبتسبيحك وبرجوعك الله عز وجل نجمت هم بتسبيحهم نجم فلماذا أنت غضبت كيف تصرف في ملك الله بلا إذن الله أنت في ملك العظيم في ملك الملوك لا تتصرف إلا بإذن الله عز وجل عظم أهل الله كبرياء نوح عليه السلام عندما الله عز وجل ما نجي قال ربي إمفذني من أهل نوح تسعمين وخمسين سنة ويدعونا بالله عز وجل استهزاء وسخرية وضرب وإذا ومفذني empathة نوح عليه عندما الله عز وجل لم يعد نجد lanes قال ربي إمفذني من أهل نوح تسعمين وخمسين سنة الله عز وجل استهزاء وسخرية وضرب وإذا وتعالي على نوح احن واحد ما يتحمل فيه 10 سنوات ل 20 سنه يدخل دوانيه راح يكون عليه والدواء الثاني ما يدخلها بعد يوم يومين هذا هو 10 سنين 20 100 200 90 و50 سنه هو يدعو استهزاء وضحك وسخريه وتهزه وكل مولود ياتي يكبر ثم يستهزئ به يعني ام كانها منها فايده قرب لا تقع الارض من كيديه انك انت لهم يضلوا عباده ولا يلد الا فاجن كفاره ما يولدون الا في معامل مع رحله تمارين وخلي شنو خمصي فلان ما عمري عليت معني وهو يستعب ويشلو يعني عمره كان الان الهك الله عز وجل قهمه كم عمره الان مو اذا عمره 80 سنه وما كلف 150 سنه العمر 990 سنه واحد عمره تبعي سنة الله عز وجل وتثنى بين يديه الله تبارك وتعالى كنت تسمع فيه ساعات ناس دنتينين كبير في السن يمكن حتى قطعه رجله وكذا فكان صار في فجر تتحينا صار في هناك أسه بعد الصلاة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريكه شعور نور طبيعي مكبر رجل كبير في السن ويدعو الله عز وجل يتدلل بهذا الذل بين عيدي الملك تشعر بخضوع وبعبوديتك لله عز وجل عندنا نسمع هذا الرجل كبير أمره كان سنعون سنة ثمانون سنة نور أمره سنعون سنة ضم عندما ندع الله عز وجل قال ربي ان نبني من أهل وبعد تعب وبعد يليك ما يقع بعد وشقاء من قومه لا من الله عز وجل قال ربي إن أبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاقين قال يا نور إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح هذا الدعاء دعوتني من أجل أبنك هذا عمل غير صالح فلا تفعلني ما ليس لك به لي علم إني أعلمك أن تكون من الجاهلين وفو بعد يكون هذا هل... سنة وفزي قال آم سمع حوال ابن الله عز وجل هذا الخطاب خرى الله تبارك وتذلي له قال ربي بصوت ضعيف ذليل عبد مربوء قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس ليه أنا خلطان أنا خلطان أني أعوذ بك أن أسألك ما الآن تعاف من أجلك وبعد. أني أعوذ بك أن أسألك ما ليس ليه فَيَا مَنْ تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِي أَكُ مِنْ الْخَاسِرِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْحَكَمُ الْحَكِيمُ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 أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين ربي حلما أنا أسأل فقط مع ملك مع جبار السماوات والأرض ما تكون في الطريقه من ما فيه صرف منها أذن الله عز وجل أتلك هذا عشان الله عز وجل يرحمنا ونسأل الله عز وجل السلام هذا في المقتل الثالثة تشعر بعظمة الله عز وجل بأن الكبر الله وعظمة الله في هذه المصاد عندما يفعل الإنسان ما نمي أذن به الله في ملكه أو يخالف أمر الله عز وجل أو يقع في معصيه مثل ما حصل الصحابة رزة أحد عندما أصل الله عز وجل هم مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مهاجرين مهاجرون الأنصار أفضل خلق أفضل الخلق رسول الله عليه وسلم ومعه أفضل أصحاب الأنبياء كبار مهاجرين كبار الأنصار معه ومع هذا عندما حصلت معصية النكبة حصلت المسلمين أو لما أصابت مصيلتهم وذا أصبتهم فيها قسم أنها هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قديم لكن حصلت المعصية فكانت هذه النتيجة فالله عز يرفع ويخفض ما يشاء قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتنزع من تشاء بيديك الخير إنك على كل شيء قدير وإنسان يشعر بأنه ضعيف في هذا الموت تتلمس صفة الموت لله عز وجل تشعر بأنك عبد ضعيف لا تستطيع أن ترد أمر الملك إذا أتى أمر الله عز وجل واتقدر الله ما تستطيع من انت تسال الله لمن ما تستطيع أن ترد كذلك حال الامر فانت ان كنت تدعي لك القدره فعليك ترد قدر الله عز ما تستطيع ان ترد قدر الله عز وجل, ما أن قدر الله عز وجل. ولا لا حول ولا قوه الا بالله مزك مصيبه لا حول ولا قوه الا بالله فتلجئ الى الله عز وجل هو الذي يريك البرق خوفا وطمئا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرأد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد من حاله صيب بها من يشاء سبحانه عظمه تبارك وتعالى تستطيع أن ترد هذا الأمر هذا الأمر القدري وهذا القدر ما تستطيع فهي تقول إنا لله وإنا إليه راجلون ويمكن بأبنه وعز وجل إهلاك أمم بأكمله صيحة ملك أهلكت قوم ثمونه زيح أهلك الطرمعان قول نوح غرق في يوم واحد انتهت كل شيء قوم لوط في لحظة رعا جليل ثم نوكسوا فرأسي موجة أتت على قوم موجة واحدة أهلكت خمسة شخص موجة واحدة أمر الله عز وجل هاي الموجة تب موجة واحدة أردت خمسة شخص زلزال في خراسان بأشرة واني أهلكت تعش شخص عشرة واني خراسان 16 ألف عظم لله هذه العظمة في شيراز 72 أتى زلزال أهلك 25 شخص اختفت قرب أكملهم فقط زلزال اللحرات انتهت قرب أكمل 25 ألف فأحدا يرود الله عز وجل أعظم لله تبارك وتعالى لشبونه لشبونه نسبانيه في سنة أب في ست دقائق ثلاثين شخص انتهوا تأتي لقلية تراها أطلال ثلاثين شخص ثلاثين ألف انتهوا في ست دقائق ما يحتاج إلى سنوات ثلاثين ألف ست دقائق ترشدته أطلال أصبحت المدينة في جول هند الشرقية في سنة أب ثمانية فقط أتت وغطتهم الدخانة الدخانة هذه أتت وغطتهم في لحظة مات مئة شخص واعزه أمات وأهلك 100 ألف شخص كقب دفانة غطتهم وكيف ينتهي حصل زلزال ثم حصل أصار ثم أتت موجة في سنة 1090 في يوم واحد أهلكت ما بين 200 ألف شخص لي 400 ألف شخص 200 ألف ألف شخص في يوم واحد بالأصار أتت موجة وأهلكت أهلك أهلك أهلك أهلك أهلك أمر الله عز وجل لا يستطيع فينك راقوة في سنة 72 زلزال أهلك 300 شخص الصين في سنة 73 هز ارضيه هلك 665000 هز بس هز 665000 اصبحوا كلهم تحت الانقاض وفي الصين سنة 1566 حصل زلزال وهلك 330000 شخص يعني مليون زلزال فقط امر الله عز وجل هذه الاودي تزلزل زلازل يعني ما مفهمتين ليش وفي ومعن بال الأصنام أتى زلزال وأهلك 8 ملايين شخص أمر إلهي تشعر بعظمة الله عز وجل وأنا عبد رعيف مربوض ما عبي شيء 8 ملايين. ملايين في إيطاليا لما حصل بركان في زوف هالأشهر بركان الناس هالثنين الناس في الخار تحرك كده أصبحت على البركان حمل أتت الناس فأصبحت كلها تمافيل واحد يتحرك واحد شعره طايل واحد تلبه طايل واحد رافعين كأنك ترى تمافيل من حوتا جثث متحجرة حتى ترى تعديل الوجه واحد ينوحك واحد متعجب ترى الوجه طبيعية حتى تسريحة الشعب والملابس مثل ما هي أمر من الله عز وجل فتشعر بعظمة الله عز وجل العبد مربوك الملك لله عز في هذه المصادة وتالث الفضل نعمه الله عز وجل عليك وعندك ترقى الحمد لله اكرمنا الله عز وجل لم أصاب بهذه المصيبه انك تعرف هو هذه المصيبه وعندما يبقى اثر هذه المصيبه عليك فتتذكر هذه المصيبه وتقول الحمد لله عز الله عز وجل بالجانب وتشكر الله عز وجل على زوالها لم تتكرر وتشكر الله عز وجل ان باقي النعم التي عندك ما اصيبت بهذه المصيبه وتشكر الله عز وجل يعتبر الناس بك فتعرف قبل نعمة الله عز وجل عليك وتشعر بأنك حبت للملك الجبار عندما تختار أنت يكونك دور في كيف عندما تصبر على هذه المصيلة عبادة اختيارية من وراء المصيلة عندما تصبر بشر الصابرين انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وأن الله نعك والله يحب الصابرين وتذلل تذلل اختيارية من الله عز وجل غير الصبر أن تذلل لا شيء أحب إلى الله عز وجل من هذا التذلب بين يديه إلا تبارك وتعالى وتنكسب وتخبأ وتفتقد إلى الله عز وجل بين يديه والضبع إلى بالسجود هذا أفضل ما يفعله العبد من الله يحب التوامين ويحب المظاهرين لينال عند الدعبات أرفع المقامات عند الله عز وجل فيما حصل لآب لما أصيب هذا المصيب من زمنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا ترفض لنا وترحم لنا كن بالخاسرين قال الله عز وجل فاجتباه ربه فتاب عليه وهذا فتكون عبادة اختيارية عندما تحل المصيبة تذلل بين يدي الله عز وجل عندما نوح تذلل بين يدي الله عز وجل رب إني أعود بك أن أسألك فما ليس لي به علم وإلا تغفلي وترحمني أكون خاسر قيل يا نوح اهبط لسلاما مننا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم عند النبي صلى الله عليه وسلم طلد من قبل أهضاء قال اللهم إليك أشكر ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكيلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قليل موكلته أمري إنني كن بك سخط علي فلا أباني غير أن عافيتك يا أوسطني الله من يعنو بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الضغمات وصاح عليه أمر الدنيا والآخرة أي حل لي غضبك أو ينزل علي سخطك لك العتبى عاتل لربي لك العتبى حتى تربى ولا حول ولا قوة إلا بك فألقى بنفسه عند الكعبة عند الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم تذلل بينه يجل الله وافتقر إلى الله فأتاه الجريم فأسرى به إلى بيت المقدس وقدمه على الأنبياء مراباه فصلى بالأنبياء أنت إمام المثقين وإمام الأنبياء ثم عرج له إلى السماء وصل عند صدرك المنتهي كلمه الله عز وجل هذا في الافتقاء إلى الله تبارته وتحالى تفتقر إلى الله عز وجل اعتقاءا كاملا هنا هذا التذلل التذلل الاختياري عند وقوع المصائب ثم عند فالأدعية الكثيرة عند حلو المصائب يا حي يا قيوم برحمتك أستغير أصلح ليش أني كلها وما تتليل على سطر فتعين لا إله إلا أن سبحانه أني كنتم الظالمين أدعية كثيرة تقولهم وكما تستشعد رحمة الله عز وجل وأن رحمته غلبة غبضة أن رحمة الله عز وجل تغلب غبضة موسى عليه السلام عندما قيل أرب الله عز وجل أيها تقارون وكان قارون قد على موسى بعد مدعا دعا موسى الله عز وجل على قارون فالله عز وجل قال بموسى ادعو عليه استجن لك فدعا موسى قيرا على قارون قال اللهم اهلك فاخذت الارض الان تبغى قارون إلى يعني الى كعبي فقال اخذ يستغيب قارون بموسى قال اللهم اهلك قال حتى وصلت الى فكهب فاخذ يستغيب موسى يا موسى قال اللهم أهلك إلى أن وصل إلى قال اللهم أهلك إلى فديه أعجق اللهم أهلك إلى, الله أهلك إلى أن ابتلعته الأرض فقال الله عز وجل يا موسى يا موسى لو سألني لا استجبت له لو استغافت به كما استغافت بك لا استجبت له رحمة الله عز وجل في جبري وفرعون عندما فرعون أدرك أرى لذلك موسى مع أصحابه مع بني إسرائيل فأدركه الغرق رضاه المرجع الآن من كل ناحية في حديث سلمي يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فكنت أخذ أنا الطين فأجعله في فن ترعون لألا تدركه رحمة الله عز وجل أخشى أن يطلب الله عز وجل هذه اللحظة فتدركه الرحمة لاحظوا الله عز وجل ورحمة النخلوق قادم رحمة, رحمة الله عز وجل بغوة يعلم جبريل أن رحمة الله عز وجل يستخدم غضبه نبعش القبور كلم بيش القبور يأخذ الأكفان يبيع الأكفان ولا كلم عند قال لن قدر الله عليه ليعذبني عذابا شديدا جمعه الله عز وجل محمد تعالى قال خشيك قال قد غفرت لك غفرت لك وإن كان يدائي من ناس ما خيرا قبل قال أنا أولا بذلك أنت تيسر عن ناس أنا أولا بذلك فيسر الله عز وجل له وإن بك الرجل قتل مئة نفس ثم تاب لله تاب الله عز وجل عليه وهذه المرأة التي كانت في الغزو وأسرت أصبحت سبيل من السباية وفقدت رضيعها كلما رايت رضيع رضيع اخذته لمثل صدرها ها الطريقه المحب كل واحد من ولدها يرفع يرفع راسه مو ولدها تحرك ثم ذهبت الى اخذ بنفس ابنها خلاص مغيره سكرانه كما يقع فقام اللي صارت هذه مو ابنها لو وجد ابنها اطلق في نار قال له والله يا رسول الله ما هو تظيفنا ولدها لو وجد لا يمكن قال الله ارحم بعلاجه من هذه الدنيا والله ارحم يعبد من هذه الدنيا وكما قال المصاص الله عز وجل سبحانه تتلمس رحمة الله عز وجل في هذه المصائب يعني كيف تلمس رحمه الله عز وجل في هذه المصائب ان هذه المصيبه اللي بها الان هي الطف من المصيبه الحقيقيه كان ممكن تصاب بمصيبه اعظم منها لكن وعدك اصابك هذا المصيب بشكل الطف مثال ذلك شاب في الرياض يقول توجه من الدمام إلى الرياض وعنده أخوات يقول في الطريق كنت شغل موسيقى وان رايح من الدمام إلى الرياض ومسرق وشغل موسيقى وعالي الموسيقى فكانت أختي واحدة منهم بيني كان كانت تأكيره وعليك موسيقى أستكره. كنت أستهزئ به وأستهزئ به وكنت أثير بالسرعة هائلة فالفجرة العجل يعني طائر الفجرة من قلبة السيارة. من اللي مات إيه اللي ماتت يقول هنا لما رأيت رأيت ماتت أمامي قلت الحمد لله اللي ماتت فالأحوال رمض كيف كنت فتبدأ الله عز وجل وأصبح داعي من دعات أتت لكن ألطف من المصيبة الحقيقية لو أنه هو أصيب به ومات على الغب لكان أمره الله عز وجل أحوال له لك حصلت مصيبة أن الداعية العابدة هي التي ماتت على إن كان منكر فأكرمها الله عز وجل بهذه النهاية إنها ما تفعل الطاعة وهو ولد كابي المتعد معاقصي لكن الواعز عن قبل فالترب إن هذه المصيبة حدث بشكل ألطف لو حدث حقيقيا لك بشكل أعظم فالواعز الأعظم بالبط واحد كالك استيقظ من اليوم كون الطيارة طارت عنه وهي تأففون لك مصيبة أصابت بعد فترة سنة سقطت الحمد لله اصابتني مصيبه ان طارت عندي بس حمله ما كنت فيها في موت وهذا الله قصص البحرين الطيران اللي سافر في البحرين من مصر واحد حب يلحق الطياره ما دخلها تاخر عنها وطار الطيران السعودي البحريني حمله لما كان فيه كان من مصر الى البحرين فهذه المصيبه بشكل او تفتكر الحمد لله من حضرتك مسوي بشكل او طرح واحيانا تذكر على المصيبه هي صوره تحسنك مصيبة أعلم بأن هذه المصيبة التي حصلت لك هي التمهيل لما سيحصل لك بعد ذلك ستكون هذه المصيبة الصغيرة من من مصيبة الكبرى كيف مرة قد ترصت واحد وكنت أنا أمشي في السيارة وكنت صاحب مجون فسقطت السيارة في الترعة وتهشم الزجاج الأمامي وبعد ذلك مرت الأيام وكنت أسير على جسر كنتمشي بالسيارة ونسألت في الترعة تتهشى المزجاد طلعته بعين كنتمشي على الجسر بأقصى سرعة وكان في طفل يجري حاولت ان أتجاوز الطفل على التماء وصيفها الطفل هذا فخرجت خارج الجسر فإلى انا داخل البحر في منتصف البحران في منتصف البحر الآن حولي كل ما أريد الخروج ما خاص خاصة بوقت وكل ناحية وبغض من كل ما يفتح الباب ما يفتح من الإضافة أن الباب متعور خلاص إيقانة الهلاك غرق خلاص ما يمكن ناحية علي بلتنفس ماغي غرق فتذكرت بأن الزجاج الأمام منكسر وما صلحت الزجاج الأمام فخرجت من الزجاج من كان الكسرة إلا أن خرجت الخارج فالمصيبة الأولى كان سبب لإنقاذه من المصيبة الثانية وقال لك يموت لو ما عطرت لمصيبة الأولى لمات فإذن يعني بأن المصيبة الأولى هي تنهيد لإنقاذه من مصيبة الكبرى التي يرضو من سيصاب بها منذ القصة فأما السبينة فكان كم ساكين يعملون في البحر وصيبوا مصيبة أنها اقتلعت هذه وخرقها الخبر من أجل ماذا لإنقاذوا المصيبة الكبرى لأن لا تأخذ سفينتهم موسى أيها السلام عندما نسيت أمه أن تربط تربط السفينة اللي هي موسى كان مو مصيبة يراح بيت الأرض لكن الحكاة مقدمة لإنقاذه النصيدة كبرى بل لمصلحة كبرى حتى يتربل في بيت فرعون فأصبح محمود على مستوى النصيد ثم نظرة ثالثة للمصائد اللي في اكتبت أن فيها مصلحة كبرى لك خبه النصيدة مثل قصة هداية هالة صاخر تقول انتقلت المرض إلى مرض مشهورة مثلا مشهورة انتقلت المرض إلى, مرض. من المرض إلى مرض ثم بعد ذلك حملت وعند الولادة المشينة سدت الرحم ونزلت حصل لي نزيف نفس اللحظة حصلت لي جلطة في الرجل وآلام في الظهر وحصل لي هبوط حاد في الظهر الآغة طبية كلهم توقعوا وفات فقلت لا إله إلا الله وبكيت بكاء الوفاة خد ذكرت السورة بحياتي ما هي المصائب يسويتها ممثل عنه مصائب جرائم فعالت لي حيان مرة أخرى أصبح أم جديد توبت إلى الله عز وجل كانت تذكر الله مصيبة كبرة لكن حقا أنقذتها فيها مصلحة علمة جدا مونسا قتل الفرآن كانت فيها مصلحة كبرة وربما هذه المصيبة تقود لحلول كبيرة جدا تقضى المسلمين للماء مصيبة لكن قالت حلول كبيرة جدا اللي هو نزول آية التيممين كثرة قتل القراء هذه مصيبة علمة لكن قالت لحلول كبيرة جدا بحي جمع القرآن اختلاف المسلمين في القراءات وكان يقتلون على هذا وكان يكفي بعضهم بعضا أدى إلى مصلحة كبرى اللي يجمع على مصحف واحد وهو مصحف أثمان الله تعالى الشهر من هذا يمكن أن يمرت عينها بكثرة بأن هي أسباب النجاح لأن في لحقه تؤدي إلى مصلحة أغمى ومصلحة كبرى فإذن حيث تنزل الإمام الله أكبر أسباب النجاح والإمام الله تبارك وتعالى وكذلك أن تتهمس صفة الملك المصاب التي تصاب بها ثم النقطة الأخيرة وهي مسألة التوكل وهذه تكون هذه الإجاز تفسع فيه ولكن في مسألة التوكل عندما يتوكل على الله عز وجل كان يشعر بالسعادة في الحياة النقطة الأولى تتكون من تسع نقاط ولكن أمجزها النقطة الأولى أن تستشعر صفات الله عز وجل وتقرأ في صفات الله وتبحث في صفات الله عز وجل لأنه تقرأ وعده الملك وله القدرة الكاملة وله العلم الكامل وهو الرحمن وهو الحليم وهو ملك الملوك وكل الأمور هذه إذن تشعب أنك إذا لجأت إليه لجأت إلى عظيم لجأت إلى سند تستند إليه ويعينك في تعقق كل المراد ما في شيء يقف أمامك عندما تشعب هذه القدرة العظيمة لله عز وجل هذا المطلوب عن التوكل ثم المطلوب الثاني أن توحد الله عز وجل كفار قويش إلى الله عز وجل وعدنا نجين وإذا نسكهم الضروا في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجتنا البدري عرضتهم أما يجيب المضطرة إلى داعه ويكشف السود ويجعلكم خلفاء الأرض فإذا ركبوا في الفلك الله من كل صين الله الدين فلما نجاه إلى البدري فمنهم مقتصن الشهاد من هذا أن وحد الله عز وجل هذه المرتبة الثانية لتحقيق التوكل أولا تعرف على صفات الله ثم وحد الله عز وجل ثم بعد ذلك ابن الأس ابن الاسباب المادية مثل غزوه بدر تجهد النبي صلى الله عليه وسلم قتال وعد من قوى من الرات الخيل ومريم الله عز وجل قال لمريم هز اليك جذع النخله وهي امراه ضعيفه والنخله ما يهزها لعشره الم ترى ان الله قال لمريم ان هز اليك جذع يثاقته الرطب الرطب شاء الله لا ادنى الجذع من غير ان يهز وراسه بكل شيء سدد فمكن الله عز وجل يرزق هذا الامر رطب وخلاص انتهى هذا ابن فلا تبدأ الأسباب بدأت الأسباب الكرة توجد لصلح بدل الأسباب هذه وهناك اسباب أخرى وهي مسألة الدعاء تلك الله عز وجل بالدعاء وهناك من أكبر الأسباب من أكبر الأسباب تلك الله عز وجل بالدعاء يعني أمور غير متوقعة تحصل تلك دعو الله kart وتالت أخير من الليل الله هي أمور تشعر بعيدة في المنام لكن الله يعطيها بث في غير طبيعي ادعو الله عز وجل هذا اكبر الاسباب و يعني يمكن اسمعت اكثر من مره قصتي بس نعرفي وقصص اخرى كذلك من وحده لوحده قصه قصه انه شيء غير طبيعي الله عز وجل يحقق لكم ذلك كذلك من من الامور هاي اللي الك كان واحد يعني نوع من الجفقه هاي كنت بتوقعها انه وصارت يعني جفقه وكنا يعني على متسقين مع بعضنا لا تجدهم بسبوعين في التسابيع مش عارف بكذر سبوعين في التسابيع بكذر وقالت في يوم صيحة عصر دعاست بحديثنا أولا هذا اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمدك ناصيتي بيدك مرضا فيه حكم كعدم فيه قضاء تسألك بكل اسم هو لك سميته به نفسك أو أنزلته في كتاب وعلمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قبل بيونه وصدل وجرع حزن ولا هابهنه هذا تصالت العصر المسجد وزن فارس المسجد رجاءت البيت ودعا وتهل الدعاء هذا انتهيت من الدعاء ولا من تحت خالب يقول لي ترى الواحد من طرف بره ورحت إلى هذا البيت وصالت بينه المشكلة ما توقع يعني في التسابيع الوضع هذا ما بين سؤال في ما نحل لك المشكلة حيث شارك من لأنه مش رميه بني أثره بعد أول ما دعاست على طول خلال عشبه بل انتهيتم الدعاء ويبعد. على طوله عند الباب طق الباب شو؟ من الله عز وجل ولذلك هاي نقطة ثالثة بدل الأسباب مادية وأكبر الأسباب الدعاء خاصة في الثلث أخير من الليل أنا بسؤل صلى الله عليه وسلم أي دعاء يعني أكثرهم إجابة قال للثلث أخير من الليل حدث تلم لي نقطة الرابعة الآن هاي الأسباب اللي بينك في أسباب من يبينك هاي فوضها إلى الله عز وجل توضي إلى الله تبارك وتعالى أسباب ما هي بيدي أنا أدو الأسباب اللي بيدي أنبيدي أفضي إلى الله تبارك وتعالى مثل غزل الخندق ما هي بيدي الصحاب بذل حفروا الخندق وقالوا جهزوا لكن أسباب ما هي كيف يدفعونك فرق ريش معه هذه الأمة التي سمعت عليهم قصة تعالى أبد الله دمثال إنه قال الله مكفينيهم بما شئت أمور خالجين فالله كفاة أغرقهم تزلدل بهم وسقطه ورجع من رأ فالأسباب اللي مهبئة لك تفوهها الله عز وجل لديها أسباب كثيرة ثوبة يا الله عز وجل مهبئة الأمر الخامس يكون قلب متعلق بالله القلب لا يتعلق بالأسباب يقول هاك حصار وتحقق النساء وما تحقق قلبك لا يحاتي لا تحاتي قلبك يتعلق بالله عز وجل الجوارد يتعلق بالأسباب باك القلب يتعلق بالله تبارك وتعالك من ما يقول قيم يقول كنت تكون على رأس قلعة وهذا يحم حلقة نوع عرشو يقول أنت يقول مثل ما يقول لك واحد والله تفضل واحد يقول لك احسر أجداني يقول لك احسر الى مكاني لنفيه الطريق وناش يسرقون فرقشا أسرق العشرة هذي قال شوف الدينار تسرق الى سرق دينار واحد من عشر اعطيك من قبل أمين لو سرقت عشر داني رأطيك ألف إذا انت راح تحافي راح يقول الله خاف ان انسرق أو أسرق يقول لك لا غال يسرقوني تشعب بالارتياح انا سرق وانا ما قال هنا الراحة القلبية القلب تجعله يتعلق بالله أما الجراب تتعلق بالأسواب هذه نقطة الخامسة السابسة تحسن ظن بالله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي يقول الله عز وجل إن حسن فحسن وإن فسيء إن ظن ظن حسن سيأتيه ستأتيه نتيجة حسن وإن ظن ظن سيء سيأتيه نتيجة سيئة حازمت عندما عمي في عائشة الله تعالى بزنة قالت بالله أعلم بين الله أنه أعلم والله أنه وعد سبيبته ما تنتظن بأنه رؤية منها الله عز وجل بالآيات أحسن فضن بالله عز وجل فالله عز وجل كان عنده حسن يظنين إذن هاي النقطة السادسة حسن الظن بالله التعرف على صفات الله وذلك أهل السنة والجماعة لأننا ركزنا عسماء الصفات في إثباتهم شيء فان التوحيد شيء فان بلد الأسباب شيء الرابع أسباب اللي ما تصبح أنت تفوضها إلى الله خام قال عز وجل بالله عز وجل هسالك بالاسباب النقطه السابعه تاثير الاسباب فوق الى الله عز وجل انت ام السبب قالت هسه اللي ياثر له ما ياثر شرط ما هل ما يرضي لما احكي وما تسوي احتماك كلم كلام حتى يرضى عنك ما يرضى عنك انت ببيت الاسباب اكد انه تجمع ما, ما. رجل زان اهله لعل يتين بوعدنا او يتين ييبدو السبب لكن تحقيق نتائج السبب وتمرات السبب فوضها إلى الله عز وجل حال الآن نقطة السابعة النقطة الثامنة النتائج تكون معلقة بالقدر أنت متنسؤل عن نتائج وإنما النتائج تعلقها بالقدر ثم بعد ذات تستسلم النقطة الثامنة تستسلم للنتائج قبل أن تنزل هذا يسمى الرضا قبل النزول وهو يسمى الاستسلام فالتسلم للنتائج قبل أن تنزل العمراضي بما سيقسمه الله عز وجل الذي قبل أن نزول الآن بدأت كل شيء آن قبل أن تنزل نتيجة وهذا آه. ما حصل لأم سلمه عندما مات أبو سلم قال في واحد أفضل من أبي سلمه من الصحاوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل من أبي لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال من اللهم يراجعون إلى أصيب اللهم يراجعون اللهم أجرني في مصيرتي وخلوك في خيرا مني واخلط الله خيرا منه أحسنت ضمن الله عزيزي وقالت قالت لي إيه يحصل يا مواطن فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الباب يخطبه استسلام قال قبل نزول نتائج فالله عزي حقق المنازل ثم نقطة تاسعة هو الرضا بقضاء الله بعد النزول فقبل نزول استسلم ثم ثرض بعد النزول بعد نزول قدر ودعاء الاتخارة كما نقول القيم يجمع كل الأمور التسعة يدعون دعاء الاتخارة نجو إلى الله عز وجل توحيد أسمع... اللهم أنني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك علم وقدرة أسماء الصفات توحيد بل الأسباب الدعاء أسباب هذه الفور هي الله عز وجل تحرق نتائج فور هي الله عز وجل نتائج بالقدر أنت من تنسل عن نتائج تحسن ظنب الله عز وجل تستسلم قبل نزول تستسلم بعد النزول وكذلك وأنت تحسن ظنب الله عز وجل وإذا كان في واحد في طبيعت على سجيت يقولوا أنا لا أستغل شيء ماي حصل شيء على طول لجئت إلى الملك لا لاي ملك انا انت الملك اللي هون شيء على طول جيت واذا كان يمكن وين كنا القصه اقصد اذا كنت في الضباب ما ضباب وضيعت جماعتي ويا جماعه ما ادري لهم قلت الله عز الله عز وجل يقول صلى الله يدع ايوه اكبر اكبس السياره فكبسه من دائم حال حال حال حال على طول اج مباشر الى الله اج اسباب النجاح ارجع واعلن لله الرح يحقق لي الامر الطيب الامر كله خير والله وما في شيء امامي كل لي الجا ملك الملوك توكل تام على الله عز وجل يا اب الاسباب هذا تلقى في الحياة اذا أكبر اسباب النجاح هو الايمان بالله عز وجل على الله عز دعاء الله سبحانه وتعالى بها امورك تتحقق بتحقق والحمد لله